اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما ضرقت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فآخر مرة امتيت فيها درسا في القاهرة كان في هذا المجد في مسجد العجيب وكان سنة 2003 وفي يوم جمعة وكان العراق يضرب لمدة اسبوع وكنت افتتحت درسي بحسايا ان بعض الاخوات امتثلت فتوى لي وهذه الفتوى لن تعجب امها فقالت هذه الفتاة انا لا اغير الفتوى ولا اخالقها فبحثت فسألت الام ابنتها من اكتاتي هذا؟ فقالت شيخ اسمه ابو بسحاف الحوري فطافت الام عن المسجد تسأل عن هذا الشيخ الناكرة الذي لا تعرفه حتى وصل بها المصاف الى هذا المسجد جمع قالوا لها انه لا تطرق جمعة ولا هدرك هذا المسجد فجاءت الام الى هذا المسجد تنتمث مني ان اغير فتواها حتى باستقيم حياة ابنتها فذكرت الحكاية التي سأذكرها الآن وانني اذا اعتقدت شيئا من الحق فانني اثبت عليه ولا اغيره فان عجلت عن الجهر به فكدت ولا اغيره ولا ذكرت حكاية يذكرها اهل الابد عن ابي حكي فقد ذكروا ان بعض الارانب كان بيده امرة فاكهة فخطفها الديك فاكلها فانفتت سبت الارنب بكلاميد وقالت لا بد ان نخصم الى حكم فقال الديك لك ماشي فقالت هيا بنا نذهب الى ابي حكم هذا حكم هذا هو الصدق توجه جميعا ووقف على باب الجحر ونازت الارنب يا ابي حكم فقال جميعا دعونا فقالت اني اختصنت انا وهذا فجئنا نحتكم اليك قال في بيته يؤثر حسن فقالت كان بيدي ثمرات فاكهة فقال لها حذوة فاكليها قالت فخطفها لني هذا ما قال لا يبغي منا الخير قالت فلقمتم قال بحقك اخذت قالت فلقمني قال حر من فتر قالت فاقضي لينا قالت القضي يعني مقصود القطرة في نهاية ان هذا الضرب لم يحكم بشيء ولم يغضب احدا فهي الدبلوماسية اصلا ان تتكلم ساعتين ولا تفهم ما يريد المتكلم ومؤسس هذا العلم الدبلوماسي في نصر الدكتور محمد قايف بشهادة كل اقرامه الذين عاشروا ايام كانوا ذوي خارجيه لا يسكت ولا ثم نصل ليس في النهاية لا جيد اريد أن أقول اننا حضرنا هذا التساهل ليه حصل الماضي والحاضر والذي اتخذته فيها في عام 2003 هنا في هذا المسجد وجري اننا سكنت بها لنا كثيرا من اخواني ارسلوا الي رسائل كثيرة وعاتبوني كثيرا انني لم اتكلم في هذه الاحداث ولم يعرفوا رأيي فيها وقالوا ان سكوتك قال فتعودنا منك انك في اي قضية فضوض الاسلام حتى لو كانت يسيرة جدا كنت تقف وتتكلم وتقيم الدنيا ولا تقيم. فلما يأتي حدث كهذا الحدث الذي ليس له نظير ولا نثير تسقط فأنا أريد من إخواني أن يعرفوا أنني بحمد الله تعالى لا اتخلف عن قضايا التي وايضا اعيشها بقلبي واحمل همها ليلا ونهارا حتى انني في منامي لا اقدم انا يعني جناغي يعمل وانا نائم فاقوم من نومي متعبا جدا كانني لم انم لكن الفتنة إذا جاءت فإنها تحتاج إلى بطيرة ولا, ولا تؤخذ من بدايتها ولا تقرأ فراءة فطحية ولا يفقع فيها أردود الأبعاد لما كنا في السجن سنة واحد سنوين سجلنا قبل اقتلال رئيس سادات بشهر وعدين حصل حادث النمصة وعدين حصلت احجاز ارسيوك عديها والجامعات الاختالية وكسر فكننا مغيرين عن الدنيا لا نعرف شيئا قتل رئيس ونحن لا نعرف انه قتل لكن كنا نسمع هذين اخوات الزفاجات حول السجن ولا نجري من الذي يجري كالخارج حتى ادخل شاب في نفس اليوم الذي قتل فيه الرئيس ووصل السجن الساعة 3 بالليل طبعا انتظار السجن كلها مجتمع وهي ملحفين اذا عارفنا في نقطه الرئيس ماذا سنصلح ممكن فيكتور زالين ونخرج فهم مقتنعين وحال طوارئ قصوى فنحن لا نؤمن طبعا عرفنا هذا فيما بعد المهم ان هذا الاخ اللي جه ساعه انت الليل نجد باعلى توصيه ان الرئيس قتل طبعا كنا في كله كان مستنيين ان نكون العشر الاوائل من الحجه وكنا طايلين كلنا وبنتصحى فلما نادى بهذا النذاء كان التكدير هدى جدان السجن طبعا كان مأمور السجن والسجن والمكاتون والضباط والسلام فلما هدى هدير التكدير قال اللي المأمور ايه ايها الاخوة فهو اخ قال لي قامت بجولة الاسمانية كان المأمور ايها الاخوة ها فولا ايها الاخوة يعني يشوف يعني حتى لو قال ايوان ياخذ المواطن فتكتفه لعبة لانما يلقي لهم يخو فقط انا زي التدول الاسنيان في الموضوع ده بيقول اي يخو ها فهو هذه القراءه السطحيه هذا مثل انا اقول لك اجربه كمثل رجل يقرأ قراءه سطحيه لمجرد انه قال اي يا يخو يبقى ايه الجو يسريء قوي الذي جعلني اسكت واحد اثران هما جشتور في حياتي منذ عقل فينا تعلق بمسائل الكثة والاستلاف خال اثر الاول اراه الام البخار في اكثر الحدود وراه غيره من الانها السفة للحديث حديث ابن عباس رضي الله الله معلمنا قال كنت اقري رجالا من المهاجرين يلهو عبد الرحمن بن فكنت في منزله دينا وهو عند عمر بن الخطاب في الحجة ومن حجة حجة في الحجه في الحجه عمر الخطاب حج حجازا 27 فقال عبد الرحمن هل لك في رجل اتى امير المؤمنين عمر ابن الخطاب فقال له هل لك في كلام يقول لو مات عمر فيعتق فلانا فان ابا بكر بولع وفان سيعته فلته فظنت قال فغضب عمر وقال إني لقائم للعشية في الناس فنحذرهم من هؤلاء الذين يريدون أن يرسبوهم أمورهم قال عبد الرحمن فقلت يا المؤمنين كل الموثم أي موثم الحجيان يجمع رعاء الناس وغوغاءهم وهم الذين يغلبون على قردك حين تقوم في الناس فأخشى أن يأخذوا مقالتك فيطيروها كل مطار ولا يعوها ولا يضعوها في موضعها فأمهم حتى تأتي المدينة دار الهجرة والسنة فتقول ما تريد ان تقول مدنك بين اهل الفتح واشراف الناس فيحملون مقالتك ويضعونها في مواضعها فقال عمر انا اني لأقولن ذلك في اول مقامي إذا وزعت قال ابن عباس فلما كانت في عاقه في الحجة ورجع عمر الى المدينة وكان في يوم الجمعه قال فاذكرت الى المسجد فاذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يجلس في ركن المنبر فجلس بجانبه يمس ركبتي ركبته فلم انشد ان خرج عمر فقلت لفعيد بن زايد بن عمر بن هفين ليقولن عمر اليوم مقالة ما قالها قبل ذلك قبل قال فانكر علي وقال ما عسيت ان يقول ما لن يقوله سبب عقسين بيثلث اهو الجديد الذي يمكن ان يقوله ولم يقوله قبل ذلك قال فصعد عمر المنبر فلما تكت المؤذنون قام فحلق الله واثنى عليه ثم قال ايها الناس انه قد قدر لي ان اقول مقالة لعلها بين يدي اجل فمن وعاها فليحدث بها حيث انتهت به راحلته وإلا فلا أحل لأحد أن يكذب علي إثبات الحديث كله وفيه يعني صدق الحديث الثقيف إلى آخره الشاهد شيو محمد عبد الرحمن بن عاو إن الموتنا يجمع رعاء لما هبت هذه الهبة وانقلدت مصر على عقل في واقعة لم تحدث في التاريخ المعاصر على الاقل ولا في التاريخ الماضي بهذه السورة ومصر ليس قلدا هينة وانهم نشد مصر لها وزن ثقيل اذا اهتزت لا تهتز وحدها لان تهز المنطقه تصير كاملها وقد تهز العالم هذا هو وضعها وقدرها وانا اسره العظبيه من الارض ولا الطين ولا اقول هذا لمن يقر ابدا لكن هذا وضع مصر وليس مفهومك مصر وخرجت من حدث الصراع فكل العرب جميعا لما كانت قوية لا كان يستطيع احد اجزا ان ينجر الى جلد ابناج العرب والمسيحين لكن لما همشت وثقطت حدث الذي سعلمونه جميعا فهذا حدث جلل ثقاط الصراخ هي التي افادت المشهد وثقافة الصراخ تحجب اتذان العقل فالذي يتكلم في حال صراخ الطاريخين يكلم اناسا بلا عقوب ولذلك تذهب لحكمة ادراج الرياح وتصنع فهم. هذا أعزل المريض اذا جاء المتشفى وهو يصرخ. حق مشروع أن يصرخ من الألم، لكن لا يجوز للطبيب أن يواجهه صراخاً بصراخ. فثقافة الصراخ لا يجوز للطبيب أن زي ذلك المريض. يقول يوسف الطبيب الذي يكتسم. وله رفيق له بلا قل.جعل هذا الطبيب يقرأ صراخاً بصراخ لعائلة المريض. قال إلى علتي لا علاج لها. قال الطبيب صراخ. إلى علتي لا علاج لها. فجاء يحتوي زعاج أكثر. فما كنت راقب المشهد وهو مشهد جديد ليس له نظير يقاس عليه. وهي دي المشكله كل المظاهرات التي خرجت قبل ذلك كانت في سياق وقصه تبقى معلومه قبل ان تحدث لنا جميعا جماعه حتى انتهي في قناه المثالي دموع ورصاص لطاط مش عارفين الكلام ده واعتقاله بتاع روحنا كده مش هو ده الجلسه الطبيعي الذي لم يتغير فكان يمكن ان تقيد في اصل الثالث يمكن ان ترجع الحادثة اليه اما ان يكون هناك شيء جديد لا يزور له يبقى القياس صعب جدا لان القياس اننا يكون على المستقبل وليس على الشاذ فتكون الكراءة فيها نوع من الصعوبة الفارضة. هل ستكلم? او لا تتكلم? كذا اذهبت الى هناك وقلت يا جماعة لا يوجد ذلك هذا قالوا عدوه خيرا وطرغوه. واذا اذهبت هذا على خلاف الحكمة على خلاف فانت لا تقول قطنطب هؤلاء ولا هؤلاء كما أن عمر بن الخطاب انا قلت بإحرام والمثال الحياة تحتاج الى كلام كثير وانا جدت الان لابتر حاجة الصمت فقط لا لاتناول الموضوع تناولا كبيرا لان هذا احتاج الى وقت والى فصل فلا أحد ينقل عني أنني قلت لهذا ولا ذات أنا أتيت الآن اليوم لأجزر حاجر القرض وأقول رأيي في بعض القضايا في صورة مجملة هم التأصيل العلمي. هذا إن شاء الله يأتي فيما بعد قلت لبعض إخواني لولنا الله عز وجل دعث عمر بن الخطاب من قبره. عطف في يدين سحرين. وكل الناس يعلم له عمر. وقال لهم قولا يخالق اهواءهم لغزموه بالحجار. ليه? لان ثقافة الصراخ هي سيدة الضوء. واذا اتصلت الفتنة بالعوام. ذهب عقل الحكماء لا يستطيع أحد أن يوفقها يهما كان واعتبروا بموقعة الجمل بس مش الجمل والبغال والحمل بتاعتني. لا موقعة الجمل القديمة موقعة الجمل الذي كانت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وكان مع علي أفادر الصحابة ومع معاوية أفادر الصحابة والذين لا تقاتلون هنا وهناك من افاضل التابعين دينا وخلقا وسبابا في الرأي اراد صلحة والزغير وكلاهما من العشرة في المغشنين بالجنة اللهم يأتوا بشخصية لا خلاف عليها بين المسلمين جميعا من الفريقين لا من فريق علي ولا من فريق معاوية. مع اويا اضعوا عن جميع مين؟ عائش حبيبة النبي عليه الصلاة والسلام الصديقة وبنت الصديقة طاهرة الزين لا تزن بريبة وتصبح غرثاً لحوم الغوافين كما قال حسان ولكل عارف منزلة منزلة عائش عضي الله عنها. فتصور ان الاذا وقفت عائشة وقالت رفو عن الكتاب وهي محل اتفاق ان ممكن تحقل جماء المسلمين فلا زال صلحة والزغير يكلمانها حتى خرجت كانت ماذا كانت النسيجة عقر جملها وسميت المسلمة وقعت الجمل عشان الجمل لتعائشة وكادت ان تموت حتى اخذها عليها بطالب وارجعها الى المدينة فكانت اذا ذكرت خروجها تبكي حتى تبل خمارها تمر على القرآن وتقرأ وقرنا في بيوتكم كانت تبكي حتى تبل خمارها وقالت لغلامها اذا مر ابو عبد الرحمن فأذل له أبو عبد الرحمن وعبد الله بن عمر كان عبد الله بن عمر كان اعتزل في الفكمة فبيننا بن عمر زاهب إلى المسجد فغلام عائشة رجل الله قال له إن عائشة تريد فدخل عليها فسلم فقالت يا أبا عبد الرحمن لما لم تنهني عن الخروج قال رأيت رجلين غلذاك على رأيك قالت والله يا ابا عبد الرحمن لو امرتني ان لا اخرج ما ترجع. لما يكون طائفتان هذا السجاد والدين والعقل. وقصدت الفتنة بالجماهير ماذا كانت النتيجة. ودول كما قلت لكم دين وعقل وسجاد ورقي ومحبة لله ورسوله فالذي حدث لا يجوز ان يتكلم يتكلم المرء فيه بادي الله ليه؟ لانه ليس له مثال سابق يكيف عليه ولا يدري الى ما طفير الامور فيسكت حتى ينزل الموت الأثر الثاني الذي جعلني أيضا أسكت متأملا مش ساكت مغمى لا أنا أتأمل الأحداث كلها أثر فاعد الذي أبي وقاط الله عنه وهو كان من اعتزل الفتنة أيضا لما سألوه لما لم تخرج مع أحد المفريقين قال إنما مثلي ومثل إخواني كمثل رفقة في طريق فبينما هم يمشون إذ اظلمت عليهم وقف فقال جماعة الطريق يمينا فساروا يمينا وقال جماعة الطريق يسارا فساروا يسارا وقلنا نحن لا نمشي حتى تنجلي فلما انجلت كنا على الامر الاول بليس كل الناس لا يختلفون على ان المنطقه التي وقفنا عليها هي المتفق عليه طيب الذين شهدوا واخذوا يمينا من المحتمل ان يخطئوا والذين شهدوا واخذوا يسارا من المحتمل ان يخطئوا اما الذين وقفوا فبان انما لم يخطئوا لي لن وققوا في المكان المستفقي عليه في النهاردة كثير من الكتاب يقول ان هذه الفورة نجحت لانها ليس لها رأس فبالله عليكم هل هناك جسد يحيى بنا رأس؟ هل هناك امر يمضي بحكمة بلا رأس اي دولة في الدنيا لها رئيس ولها نائب رئيس ولها رئيس وزراء ولها وزراء ولها محليات في دون هذا التنظيم لا يمكن ان تكون هناك دولة وقديما مر ابو حنيفة رحمه الله على قوم يتفقهون فقال الهم رأس قالوا له لا. قال اذا لا يفلحون ابدا. النهاردة كل واحد يقول لك الوزير مش يتعجبنه. نزلوه. ينزلوه. وذا كمان يتعجبنه. نزلوه. طبعا عادينا نخاطب من. هي ليست اسمها ثورة. اسمها ثورة. هالثورة جائما لها رأس لها زعيف لحتى التعريفات السياسية الثورة لازو كلا زعيف في الثورة بلا زعامة جئت لها ثورة تمام يقولون انها نجحت لنها بلا رأس وبلا هوية لدرج ان بعض الشيوخ لو كان في مدان تحرير واحد قال له هاتفها كده رأيت لا اله الا الله يبطى لك كده لا اله الا الله هذا هذا كده يكلوني هو لا اله الا الله على خلاف هو احنا رفعنا رائع الدعوة العلانية السلفية ولا الاخوان ولا التبليغ ولا التكفير ولا التوقف ولا ال... الإبرالية ولا الحنسية ولا الوطفية بنقول بيقول له ارفع لا فتا ما عليها لا إله إلا الله قال لك يا كلور لكن لا إله إلا الله لك لا خلاف عليها في بلد سني كبلدها فش عارفت كل ما يقول لك عايز إسرق الثورة طب الشباب الذين قالوا الحكومة مش عاجبانا او الوزير دا مش عاجبتنا او الكلام دا طب الوزير الذي جاء انت تعرف هل هو كفء ام لا ربما كان لدينا يتعترض عليه اخلص منه واكفأ ما هو مقيادك عندما تقول انا لا اريد هذا وارحج بهذا او ان هي الاختيار عشوائي واختيار الوزراء واختيار المحافظين كله عشوائي حتى ده حاله من جيل المسلمين كان قديما لا يتولى امور الناس الا رجل علم كي يتعامل الناس من الصادق هارون الوشي ولادة الأمين المأمون كان لهم مأذبوه من أكابر العلماء يعني في الأطمعي مثلا كان أحد كان أحد موزي هؤلاء وكان يحط جسوس على الشيخ اللي أو المعلم أو المحدث حتى يرى هل هو يؤدب الأولاد كنامله أم لا. في يوم الايام الجسوس لا قال ليه الرشيد واقع قال له ان حصل النهاردة ان الاصمع اراد ان يلبس حذاءه فالولدين اختصلوا كل واحد عايز يلبس الاصمع الحذاء وده, وده وده الولي فالمهم لا يقولوا لا لأنا لا لبسه الجاد لا أنا لا لبسه جاد أنا أولى منك أنا لحيث الفندة الأولانية قبلك أنا من حرفين كلام هي كده المهم الصراحة في الاخر عليه كل واحد يلبسه فند فالجسوس نقل الكلام ده للرشيد فالأصمعي دخل على الرشيد فالرشيد بقول له ايه بقول له يا أصمعي من أعز الناس قال أعز الناس أمير المؤمنين قال له لا فالاعز الناس من تسابق ولي العهد ان يلبس حذاءه هو ده اعز الناس طب الاصبع ذا بيردد لي لان سياسة الناس فكر مختلف تماما يحتاج الى ذربت عارف مع مع معاهد الاداه القادة. انا عايز واحد محافظ لازم يكون ده مدرب كيف يعامل الناس لجبت واحد له فحفه محافظ هو ناجح في مكانه واحرج في مكانه امتصارات انت ما انفعش يسوس الناس لابد الذي يسوس الناس ان يكون عنده يعني استفادة خاصة شوف المدرج من سبيل أحد ائمة اللغة. والعربية. والحديث. خرج من بغداد. فشيعه ثلاثة آلاف. ما بين عروضي عروض الشاريان. وما بين فقيه ومحدث ولغوي. فقال اهل بغداد. لو أني أجد بين ظهرانيكم مجدا قل في اليوم ما تركت الصلاب خرج الفقير تعرفين ما فرول كل قول خرج فذهب الى مرو وكان مرو فيها المأمون انا بوريك المأمون هم لأن المؤمنين هوريك كيف يسوس الناس فالمأمون في يوم شعر انه عنده ملل كده فقال للجماعة يتوني برجل انادمه عايز واحد السهر معاه معاك لي الملل اللي لنا فيه ذا فجابوا له مين النضر ابن شميد فالنضر ابن شميد ذكر على المأمون هدومه مأطعم فلما دخل قال له المأمون ما هذا يا نضر تدخل على امير المؤمنين بهذه الخلق قال الهدوم المارطاع على ركيدة اللي انت لابدت دي. قالوا يا امير المؤمنين ان حر مره شديد. دي فت ها? ايش فقر ولا الكلام ده. فت قال لا لكنك رجل ذاتك. قال ثم جرى بنا الحديث حتى وصلنا الى ذكر النساء. فقال المأمون حجفتنا حسين حسين بن بن بشير شيخ لمال احمد عن مجالب عن الحكم مصري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له تزادا من عوض خلي بالك كان له ايه تزادا من عود. فقال النجر صدق امير المؤمنين حجتنا كلان عن كلان برضو جاب للحديث بي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج الرجل المرأة لدينها كان له تزادا من عود. ايه اللي حصل؟ فتحة وكسرة في المأمون قال ايه سجادا بفتح السين وانظر ان سجادا السين اول ما النظر ان كأن في حي لذجة المأمون كان متجأا تجلد على طول وقال ما هذا يا نظر اتلحنني في اللحن والخطأ تحب في كاسة لما كان ضمى ضمى لما كان فدحى احنا شغلية كثير براحتنا هدوان جاء عشان كفر السين كان حيى لدى غتر للمعيد ينحن يبقى امين مؤمنين وينحن بيقضيحها بجلاجه مو ما يتحملهاك فقال لا يا امير المؤمنين انما كان هشيم رجلا لحانا فتابع امير المؤمنين لفظه يعني الغلط من شيخ المأمون وليس ان المأمون وفعلا هشيم كان لحانا بس عشان مش حد يستكر ان النظر جامل يعني المأمون واتهم هشيم ابن لو له هشيم ابن رشير كما قال له وما الفرق بينهما قال التداد بفتح السين يعني هو التوسط في كل شيء والتداد هو البلغة يتبلغها الرجل مش البلغة بذاته الرجل البلغة اللي هو ايه الشيء الذي يريد ان يبلغه تمام يعني الكوبه هيوصل فيها مشوار بتاعه حاجة غريبه يعني فقال لنظط فتعرف العرب ذلك قال نعم قول العرضي اضاعوني واي فته اضاعوا ليوم ليال وسجاد فجري فقال المأمون قدح الله من لا ادب له كل القصف دي كلها عشان فاتحه وكده ربح الله منك ادب له مالك يا نصر هي كل ما هو مالك انت ايه الثروه اللي عندك يعني قال عندي اولي قريص فتمززها عندي حته ارض صغير كده بقى مضمر فيها يعني فتمززها قال هل افيدك مالا فقال إي لذلك ألا محتاج وداخل عليه فتت حتى هو فلما يقول له أتيك في الوز آه محتاج طبعا هم كتب في الورقة كده مبلغ وقفل الورقة وقال له إيه ذا بلا كلان وزير المالية يعني وقل له يصرف لك المبلغ ده خجل الورقة وراحل المذكور أعلى فتح الورقة فانظهر بالمبلغ قال له لا قل لي بقى الحكاية ده مبلغ محترم ولازم يكون الأمير المولي ما يتجيشه مبلغ ده إلا إذا كان في حاجة خلوا أبدا الحكاية كيت وكيت وكيت وكيت وكيدا طبعا هو كان سنكسب له خمسين ألف فقال له إيه وزير الخزانة ده قال له لولا أنه لا يجوز أن يستوي عطائي مع عطائ أمير المؤمنين لأعطيتك مثلها حتى الادب يعني مش عايز يعني يبقى يزيل 55 هذه عاما هتمو خمار هذا ما تجاء خليين وديني انا لكن الادب ده قال له هتجيك 30 فوق 30 فاخذ 80 الفا بكتر 8 بكتر. الشيء في الشيء القصة ان المأمول أن يلحن في كلمة. ليه? لانه قدبوه. النهاردة لما بنقرأ الترشيحات والكلام ده. يقول لك انا برشح فلان فلان. ليه? تقول كلامه ممطخي وجميل ومترتب وعقله مترتب. ايجوا يا اخي عقله مترتب في مكانك. فاست مالكوحش القرص جمهورية. لما يجوا واحد يقول لي الدكتور احمد زويل. لما بنسمعه بنحس نارج المثلس كده وكلامه منطقة ايوه بيتكشف في علم يبقى له ثلاثين سنة شغال فيه لما حفظه ما كانه يبقى عالم لكن بنفعك بريد جمهوري هذا الجمهورية دي مش آ... مش سبه لابا ده ما اقول كمين جليون لابن فيه اتفاق خاصة للانسان لكن الحاصل حاصل ان عندنا انتفاع عشوائي زي روح هنا وزا روح هنا زرحاني مع قطع النظر هل يستطيع ان يستطيع ان في هذا المكان ان لا عندي موهبة ان لا انا الان بأتكلم ممكن تقل... كلامي بيعجبكم مو بتحبوني من كلام بس انا مالكوارش وكل الجمهوري انت بتقول انت عندك حكمة وعندك بلاغة وعندك كذا وعندك كذا و... ورجل لعندك اخلاص وتقول اللي انت عايز ايوة في مكاني نعم انتج واتكلم و اقنع لك عالم و اعمل لك هاتين موقع هايوه فكتف مكاني لما تيجي تنقل عشان باريس جمهورية من ينفعش هو لك تهريد لك يعني مثلا من الاشياء التي عاصرتها و كيف تمشي الامور عشان تعرفوا الدنيا لك بالبساطة والكلام اللي الناس متطورا في بعض المحافظات احد المحافظين برضو اتخذ من موقع عمل كان شغل في السد العالي وبعدين اشتغل في الحركة والكلام ده وبقى محافظ في بعض المحافظات خرج النشيط وبيلت وميداني والكلام ده راح واحدة ريفية من الواحدات الصحية لا واحدة ببعجارة كده واحدة التانية بتاع من كاز البطل والحركة الكلام ده هاذي مين دي المبعجره دي قال له الممرضه قال لي الممرضه دي تاجي. ودي دي مريضه دي جمرق لي شخره في ضبي فاكهه وليد سالي كمان هاذي كلام مش حد بيعمله ده ها ايه ده فين الدكتور هل الدكتور مش موجود ما عجبهوش ليه هات وش الوقت هبراجع بدل المحافظه وعامل قرار عشان ينظف المنظومة في الوحدات الريفيه القرار ده ان كبار الاطباء المجدين في المستشفى هذه المحافظة هم اللي يشرفوا على الوحدات المسحية جاء فظن منه ان كبار الأطباء يعني عدون خبرة وعدون ضبط وربطه وربط وإدارة وساعة طب الطبيب اللي هو بقى من كبار الأطباء اول ما بدأ حياته العملية راح وحدة لثين فانت عايز ترجعه بعد عشرين سنة بعد ما بقى رئيس الفيف في المستشفى وبقيته زي الطابل والعيادة بتاعته زي الطبل عين ترجعون للريس طبعا لم نوافف احد صل على القرار لانه راجع عالكاري فصل على القرار اني لاجي نروح لأحداث الريس الاصل ده ولا نذهب واحنا خدمنا في ريخ خمس سنين في شاية حياتنا العمليين احتاجه لم يسمع الاشنزاجين صراح ولقطه الاطباء نقيب الاطباء اتكلم فقال له لو سمحت انا رئيس الجمهورية في المحافظه بتاعتي وانا عارف مصلحه البلد عبر استجابات طلع قرار ان اللي هينتجر هيتصل فبصا له قال له يا جماعه يقبل وميتركوش خلاص طالما المساله كده وهيله وراحه يقبله وميتركوش وقد كان. وقعوا كلهم على القرار. وفش حد راح لوحدات. خيب. ليه هذا تصرف هذا التصرف? وما التصرف السديد? التصرف السديد. ان انا ايجي اقولي يا جماعة. لموه لاتباب اطباء المحافظة. يجوني. اجلس معهم. يا جماعة الخير. انا مريت على الواحدة الثلاثية. لقيتها حال. حالها يرسله له. اشيروا علي. انت اهل تخصص. ماذا نفعل لتطوير هذه الوحدة دي. ولا يتكلم, ولا يتكلم ولا يتكلم ولا يتكلم ولا يتكلم. كل واحد يبدي رأيه. طيب انا ليه رأي? اني انت يشرف على كذا وديشرف على كذا وديشرف على كذا. من اخد السياجة يا اخي من بلقيه. من اخدها من بلقيه. يا أيها الملأ اني اولك الي إلي كتاب كريم له من سليمان وله رب رحيم الا تعن علي اذل المسلمين جمعت القوات يا أيها الملأ استون في امري لا كنت قاطعة امرا حتى تشهدوا هاجلبهم الاول فين شيخ اجلبهم الاول قالوا نحن قلوا قوت وقلوا فأس شديد والأمر إليك أم رجع الأمر له؟ هي نكت شاردة مثلا بال... أنا فكرت عليها بكت لي ضو فحية اللي هي منعتني إن أنا يعني أنزل في المحافظ عندي وكذا أنا بفضل الله أستطيع إن أنا أجمع الشباب المحافظ اللي كانت. وخد كل واحد يشتري اشفى على حسابه والاشتغل كالنسين في البلد ولا يعترض احد انا عنوان محاضرة كالمخروض اقولك عنوان محاضرة يسر المخفوحة فراءة عاقلة لاحداث هائلة ليس لها نظير ولا مماثلة هو ده كان عند حضره المفروض اسجله مصر المغصوبه كيف مغصوب ثم رجعت تحس انها رجعت اليك كل انسان على استعداد ان يبذل بدون ما يكلفه احد بس اشعر انها الثلت التي يعيشوا فيها ومتصالح في الجامعه ذاتي الثانيه في منحة منحة كلنا خدناها من الجامعة انا ذات وانا ماشي في شوارع مدريد كنت باكل في شدهاني المهم كالعادة كانت ورمية الورقة ورائب والثانية تعتبر من الدول المتخلفة بالنسبة للوربة من جمال ومع ذلك بيختلف الشارع مرة في اليوم كل شوارع مدريد واخده كده بنبيت الهاني ومجاري على الصفين ويتشابك الشوارع المصل ينزل ما فيش نقطه نظر المهم كانت ورميت البهديه واحد بخطط على ظهري بولت العين وما صحش مقدر الشارع وعلى كل عمود نور فيه صندوق هنا حاله كثافه الناس جدا هي مرة حلوه وبعدين شفت جابر خلاص فضيت المده بتاعتي وراجعت من الثانيه معايا قاوليف وكتب واخد كتب في <تصفيق> داون شعر ثاني بقى يعني وبحب اللغه وشايخ في جيل اتنين و ورقه جرنان مطفاه في ايدي وحاسس ان انا متستعجل يعني حاجة حاجة انتقليني مش هتقام شيء. قلت انزلت مطار القاهرة. المهم وقعت على وشي. فبصت لقيت نفسي نزلت في خفرة. ألا قلت هنا القاهرة. ده هنا القاهرة. ها? قلت لاب ورد جراني ايدي. ها? ده حدث لي سنة سبعة وثنين. لما رجعت من ألمانيا في شهر السبعة اللي ذات وهذا والله حدث وأنا لا أحلف يعني لا نادر ابن أحلف يعني لما كنا هاد لازم تربس الحجام تشيط الحجام وانترجل الخيار الأخ اللي بنذهب معاه يا جماعة تشيط الحجام جاب نظام خلص اول ما ركب اشد الحزام على طول ماشي نقطه قد والله وبالله و الله لما نزلت من دارا طاهره وركبت السياره اللي هي المفروض تاخدني من وسط حياله البلدي والله نسيت من سياره الحزام مش ان انا استخفيت الحزام وكسلت اشده لا لذيك اللذيك تورق احزان اصدر الكلام ده له عمق في الزاكرة له عمق في الزاكرة العمق انك لا تشرب اطواقا انك تمتلك شيئا بجانب بيتي فراغ ارض ذنبنى جيه مألة في الحي في الموظفين والله المجلس ما جيهنا هي جماعة خير يقول والله رسولنا ضر وريني ألاقي تلثمية واحد وتفعين بهيه فسو دي واحد وتسعين ما يدخليها تلثمية وتفعين يدخلها ها؟ يعني واحد وتسيني يعني جايدين يعني جنيه دا بالضبط يعني خلتون انت انا واقف معك عكسلم او شايت المنظر ده يعني انت عايز مني رسوم تسينية واحد وتسيني جنيه وشايف المنظر ده طب هاتوا اخي الصمودكي نعم هاتوا عربية زلالة عشان او انا بدفع ابقى سعيد ان انا بدفع جلتكم تتعملوا اوه؟ كل آخ ذر في شدة مأزورة تبص كلها يهمن عليك والذبالة كلها محطوطه على الباقورة المدشوفة وجرر فيك الذبالة بتوزع بالعذل على احياء أحياء المحافظة ها مش جال حافل شدوا محفزات ووجايبوا كل مكان ها فيش عربي الذبالة محفولة. انما جراه والجمالة غيره والكلام ده قلت هكي يعني اعمل لي حاجة عشان انا اشعر انه في امتناء يأتيني مثلا واحد يقولوا ارجعين علي ضرائب كذا وكذا راجل مثل بقال او راجل فحب محل يجي اعمل لي اشجال ضريع ويعمل لي متعارف صحة ويعمل لي شعلك كده يا مولانا انا عزوائب عذاب النور في كل احكومة بعضها فهو بياخديني ضرائب اوائب العذاب النور او قفل عداد الماء ما انا مش عقل عن الحاجة عايز ابرد ناري عايز اشف غريب قولوا لا يا جزنك ليه ان الكهرباء ده خدمة انت تأخدها ستة عثمان ده حاجة مش عايز كلام ماء توصل لك ستة عثمان لكن ما يمتعش يا راجل مفاتش فكحة يعمل بتاعك المرحم وقفل عداد النور ما يمتعش مخطوفه. بمعنى انك لا تملك شيئا. هذا الشعور السائد. والذي سبب الاحباط. وسبب التخلص اللي احنا فيه. وان عايز اقول لي اخوانا هم في شاركوا في الخورة التي حدثت. او اكونوا متصورين اننا لم, لم نكن من المتضررين ايه الاحد السنوات الماضية انا كل اخوش للمسا بس ما بمشتكيش لحد ليه لانه لو جاز لي ان اشتكي انت كمتلقي مني ماذا تفعل تتروح بقى السفر تجيل وترجى انت تتجيل لانت المترض ان انت لما بتمر بك مشكلة بتجيلي انا احلها يا خطتك نعمل احتجاج تيجي تاخد الثبات من عندي ده ده المفترض يعمل يعني, يعني مش لازم اساسا في حاجه خالص اللي فيه فوضيه في الكلام يعني لكن هو ده المتصور انا شيخ وعلمك والريث مشلك عندي مالك احلامك والكلام ده عندي فالمفترض الا اهتم واظهر دائما انني ثابت لكن في الضيق دائما يكون على الرؤوس كل الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الحجر انما الحشيشه الارض تاثر عاصف اللي بيتقصف راسه الشجر اللي فوق طالع فوق قوي زي اللي من الريح انما الحشيش لا فكل متضررين شخصيا ايانا ما كسبت منها كتبه وبتاع ووقع فقراء في يجيب الكتاب ما بنعرف ناكل ولا نشرب ولا غلبة عشان هذا رجيم استخاف فتوم تانية جت السهر في الغرب عمارات ليلى ينقل لك مثلا سبعة سب مجلدات يوم واحد يوم من أيلك ثمان مجلدات من نص وها دا ودا ومش عارف كلام بدا ليه مرة اني اتكلم يعني قلت له طيب طالما انك اتاخد الكتب با اما جيب ايه الكراسة وكتب اللي انت واخدب عشان ايه عشان ارجعه قال له طالما هتجيب الكراسة اجزلي <تصفيق> قلت قال اقلت انا حجن على نفسي قمت رجع وراء ليه اعلمت حروف مثلا قلت جديدها مرة اتنين اتنين اتنين ارجي مثلا من المطار اتفاكا باستعاد واحد يا دي كل همه في الدنيا يجيب مخطوطات ويجيب الكتب الجديدة والكلام ده لازم اتفتش ما اتفتش خاص الكن على جنب مخطوطات يا فندق وسائق يا فندق وسائق ايه وسائق دي ويجي بس ايه ده طبعا مخطوطات انت عارفين مخطوطات مع الكتوبة من خط خديم وبتاعه وما يعرفش يقره ولا كلمة فيها وبتاعه جيب ايه جيمه اجيمه امراضه وخطب سمام فكان في كتاب سليفت فيه روحي هضوطه عشان اجيه هو اكتب على الوزارة الكتب خلص موجود في وزارة الكتب المصرية بس معرفش اجيه وزارة الكتب جبته من السعودية اخلينا منك فالمهم الرجل فتح قال الوثاء ختمدي فجاء اللي ايه ده فالسود ده اجزارة قال لي يعني ترى قصنا ده امام شجال في علم حاجة اسمها الحديث وحاجة اسمها العلال قال لي تعمل تقرأ فيها قلت له اه قال لي طب يقرأ معا تقرأ ليش يعني ايه اقرأ يعني خلاص يقلق والكتب اللي معاك قلت له كتب حديثة كتب كلها دين ومحارفة تعمل اه يبقى انت لازم تمر الاول على وزارة الثقافة عشان اعلام واللي ككتب صابعة كتب دي هي بلد تمر على الازهر اما المخصوصات دي اللي الوثائق اللي معادي دي فدي بقى دي ترسينها على جنب اللي ان دي هتروح مخابرات طيب انا طيب يا جماعة اقروا اقروا كتبه بلد كتب مطبعه وفتحت له كتاب وانسلوه وكتاب وكتاب انا عايزة يقولن حضرتك بس الكتاب المطبوع ده طبعا لما يكون في كتاب مخطوط من شرر اول مرة ثم تلاقي يعني هو صفحتين من المخطوط اف اول ايه فاول الكتاب يا قلت بص حدود الكتاب المطبوع ده اللي انت حدود بتقرأ فيه كان اصله زي الوثائق دي فانا بجبسه وبتعب عليه وبكتبه وبارقمه وبشكله وبدخله البعض وبقى اعمل بروه اولى وتانية وتالتة وربعة لحد ما حضرتك يوصلك الكتاب وتقرأه هذه شغلتنا جاء ممكن ينجيني من وذب السخافة وينجيني من الازهر وينجيني من الوفاة كيف تاخد دي دواليك كتير جدا يعني خطت طبعا في التناسة الاخيرة بعد ما طلعت قضائيات والكلام وكان البلد محتاجانا فعلا كمنظومة حقيقية لضبط الامن فيها كيف تهم الناس الدين صح؟ بدأ الناس يعرفوا حقيقة الدين كرون الثلاثة الاول بدأت الدنيا تهدأ والناس دي لهم احنا امن قوم احنا امن البلد. جيب كل واحد يتحرش عقيدة فلما نطق ايقاع الناس على التاريخ والسنه في فهم القرون التلاته اللي هو الدنيا تهدم فلما وصلنا اقول يا يعني ان ما تصوروش ان إذا نحن كنا لهم في الوضع يمين أو شمال أو المفروض تعمل كذا وكذا ان احنا كنا براءه يعني ولا مستريحين ولا الكلام ده ده كلام غير حقيقي لكن أرى فاقول إن إخواننا اللي يقول لك أنا مش عايز ده ومش عايز ده طيب الذي أتى الجديد الذي أتى هل تعرف كفاءته هل تعرف هو جدير بهذا المنصب أم لا فدعوا أن الثورة نجحت لأنها بلا رؤس جاء كلام لا يقوله إنسان يدري ما يقول وهو ضد الحكمة على طول الخط فالذي أريد أن أنادي إخواني إلي لن أسترجع الذي مضى لكن نريد أن نستثمر الحدث الذي مضى أنت كلكم تعرفونه، تقرأوا في الجرائد والمجلات والكلام ده تقرؤون كل شيء ولا مش جاي علشان أقول نفس الأخبار ولا جاي علشان أقول لكم ما تعرفونه. نريد أن نستثمر الحدث كيف يمكن أن يستثمر هذا الجو العام؟ ولا شك كما نقرأ قراءة اولية ان اكون تيه فرية لكن انا عندي انقباض في قلبي ومن حقي ان اقول هذا حتى خالفني غيري لان المثال اقول له مسالة قراءة واكتهاد يعني لا نص قطعي ليه اقدر نقول كلان ده غلطان والغلط ركتهم ليه مجرد قراءة انا عندي انقضاض في قلبي بعد هذا الذي جرى لا ادري لماذا لكن عندي قراءة اولية هذه القراءة تقول ان دي بداية ما يسمى بالفوضى الخلاقة في ديار المسلمين ارجو ان الاخوة قاموا كلامي صحيح مجيش يقول لي يعني انت كان عجبك اللي فات كان عجبك الظلم والاستبتشاد والخهر والكلام ده انا لسا لكم احنا سربنا لسان مضرعا كمان وانا بتعايز اقص يعني ما جرى لي انا شخصيا او جرى الاخواني الكلام ده علشان ما ادعيش بطولة او حاجة اصار ان انا جاي عشان اقول انا ليه يعني لا انا لا اذكر شيء من هذا فمش عايز حد يفهم ان انا زعلان على الذهاب الاستكداد وصولنا لكن هي العراق هي غزو العراق خالة الخارجين الأمريكيين في العراق هدف تكتيكي في السعودية هدف استراتيجي ومصر هي الجائزة الكبرى وهذا الكلام انا قلته في هذا المذبحة. جبعة. في نصف الجهاز الكبرى يقول ان مصر كده سقط العراق وسقط السعولية وسقط مصر يبقى كده تم المراد. فوضى الخلاقة جاء التعبير بتاعهم يعني. حتى انا مش مواثق عليه يعني لكن بقوله لي ان هو منتشر وكده. اي فوضى المنظمة وليس الفوضى بنعناها العام تعرف لما تقول ان المؤسسة الفولانية تحولت من فساد الادارة الى ادارة الفساد هي كده بالضبط فساد الادارة عشوائي زا بهلب وزا بيسر وزا بيعمل لكن ادارة الفساد منظومة. لها اصول. فهناك فرق بين فساد الادارة وادارة الفساد. هم يريدون ان يصل الى ادارة الفساد. تحت الشعارات المعروفة. ونحن كلنا نصدق بها. زي الفرية زي العجالة زي عدم الظلم زي زي. الفرق. نحن كنا متفكين عليه. لكن من انتزم حدود الاسلام وجد ان كل المطالبات التي يطالب به الجماهير عبارة عن نقطة في بحث. السمي جيك اكثر مفيدة بكثير. بس لو تبنيته كمنهج حياة. فهنا بتبسيد المسألة اعداؤنا ليس عندهم العجلة. ممكن يحصلوا اللي هم عايزينه بعد خمسين سنة. ما يضربوش. في عدد الفوضى مثل انقصت جنوب السجان ولم يشعر احد راحك جزء قطع من الامة وانا اعيد كلاما لي قلت في, في هذا المسجد قبل ذلك سنة 2000 لما تكلمت عن جنوب السجان وقلت تصوري انا في ذلك الوقت ان جنوب السجان بيمول من قبل الدول الغربية لأسباب الشتاب من أهمها حرض المياه لأن إسرائيل عمل معاهدات مع تركيا ومع إثيوبيا وبيعملوا السجود في إثيوبيا عشان يموتونا من العطش وسجود في تركيا عشان جدوا القراض عشان العراق وعشان سوريا فحربوا المياهات قادمة وادوكم شايفين دول حوض واضي من المباحثات فشلت ومصر مش عارفة ترفع حقها وعايجين ينقصوا 5 مليار متر مكعب من المياه من حق مصر ودخل إسرائيل على خط وقالوا انتو بتخلطوا بمياه زيادة ليه ما بتبيعوا المياه بيبيع المية زي قال لي مش بيسترعه روز والروز ده عايش في المية فمعنى انك انت بتفجر روز يعني بيبيع المية خلاص طب احنا دولة المصاب ولو احنا حريق في الاستودان في السيوبيا هتغرق والستودان هتغرق واحنا هنغرق عشان احنا دولة المصاب طب هم هيودوا المية فين قال لك هيوداء في ركز يوزعها على الدول في حيث تبقى حرب الهيالية هشد من ذكرون المي اغلى من ذكرون فكسرنا دولة في مصر خلاص ما هو المانع ان يحدث في جنوب مصر مثل حدث في جنود السودان ونبت بخصة خلاقة الجنوب مع الشمال والجنوب مع الشمال والجنوب بيساعد ويساعد حتى ما تنفاصل الدولة نصر بين المطرقة والسنجان في النصارى عايزين ارجعوا مصر كما كانت والشيعة عايزين ارجعوا الدولة الفاصل ايه خلي ما فيه مؤامرات عليك انت في هذا المنظر لا نجاة لنا حقيقة الا ان نرجع الى كتاب الله عز وجودان وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ليس من فعش يقولها الا العلماء وان تنطاع الجماهير لهم فالفوضة الخلاقة اللي هي بيقول على الفوضة المنظمة هنتقدم انقبض لان ثقف الفوضة ليس الحرية عشان الحرية نفهمها غلط لك لما تيجي تكلم اي واحد ما اي حاجه له فانا حر معنى معنى انا حر دي معناها ايه معناها انا منخلص انا فوضوي اه دي معنى انا حر و الا لاتنا أحرارة. نحن جئنا الى الدنيا عريضا لله سبحانه وتعالى ولا يجوز للعبد ان يتصرف ادى الدنيا الا بيدن سيدة نرى الاحجاب في بلاد مستهين احجاب السياسية في بلاد مستهين كل حد له خطة وكل حيث له برنامج يريده اذا وصل الى سدة عطء ان يحكم بهذا البرنامج لما كل واحد له برنامج وهدف لذا لماذا انزل الله الكتب ولماذا ارقل الرسل ايه ليه ما هو وظيفته لما كل واحد يريد ان يحكم الدنيا بمنظوماته هو ولماذا بما انزل الله عز وجل على نبيه ولا بما سرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم هتقول لما تتنزلق وتتفرد فكلمة على حر او الحرية لنقفوم هؤلاء ترطع سق القوضة بمعنى زواج النساء رجل يتزوج زواجنا حرين امرأة تتزاود امرأة حرين امرأة تتزاود كلبا حرين يعني انا هناك وانتو اكيد سابعتو بعض البرامج او المحاضرات تكتب قولة في المانيا انا لكن الراجل واسع وضيه على الكلف ساعة ست ساعة مراس ليه لان المرأة لما بتنام سنان في السن ريب داخل الكلب في حضرات كده عايز يريد العدلة في الكلب طب اه انا يوب الكلب يوب لا انت لا هي السبت امرأة عضوها عن كلب في المحكمة المحكمة نظرت القضية والتاندة والكلب كسب القضية كسب القضية ليه؟ لان المحكمة خيرت في المرأة الكلب والراجل اختارت الكلب هي دي مش حرية؟ هي دي اللي عاديه طب عندنا وذلك أنا, انا قلبي منخضر يعني القراءة اللي بيقرأها بعض الناس قراءة متعجدة وانا مش يعني متريف الى درجة ان يفوتني الخير وانا برضو الاتعجال في القراءة عيب والتريف الشديد بحيث الحاجة يكونك معظم لا هذا ولا ذاك لكن الفوضى اللي هم ألوها من جمال ونزلت في كتب وقرأت لها أكثر من كتاب يريدون أن تصير بلاد المسلمين هكذا انتم مش فكرين من حوالي 34 سنين عملوا هوجة كده في جريد أخبار اليوم عشان يلغوا من الزوج في الجواجات وان المرأة تسافر بدون ان زوجها كان عملوا هوجة كده وقلبوا تبريكوا شوية حاجات من ضمن القصص اللي جابوها ان امرأة كانت مصابة في عينيها وعايزه هيعمل عملية في الثانية وزوجها ما كانتش احبها وبساعة والكلام ده المؤمن ايه اصرع لناها مدرح اتعامة السيد تعالوا يا اهل الدين يا اهل المروءة يا اهل يا اهل يرضيكم الكلام ان يمنعها من السفر لحد ما تفصل عينيها طبعا كل الدنيا هتقول لا طبعا ما ينفعش الكلام ده يبقى ينفع بقى ان الرجل يتحكم في المرأة لا ما يتحكمش المرأة خلاص يبقى انت بكرة الصبح تلاقي امرأتك تركت لك ورأة على التربيز ويقول لك انا رايحة في الجيكة او لا الكلام بولد ليه عشان المرأة تاخد في الريف أكثر. فساد الواقع في الغرب يا اخواننا سبب رضيع المسافات التي جعلها الله بين عباده جن الله سبحانه وتعالى جعل بين العباد مسافات ورتب على المسافات احكاما اذا اختلف المسافات ما بين العباد جسد بالجنة فعندما يقوله مثلا رب العنو سبحانه وتعالى والرجال على ده راجل يبقى الراجل في هذا المكان والسد في هذا المكان مش عيب النجاة مكانها مش نظر لا هو مكانها الذي خلقت لتصحها الدنيا بها هنا والرجل مكانه لتصحها الدنيا ديه هنا هذه مكانها لما نأجب المسافات تبقى السبب بفوق الرجل تحت وصلها العطمة في ايدها مثلا انا اعتقد لو العطمة في ايد المرأة كل رجال كان الله ليه عندها عجنة وان ليه يعني اتواصلهم هؤلاء السلام قال يا معشر الناس تصدقنا فينا بل تكون اكثر اهل النار حديث وفي ولو احسن الرجل اليكن الزهرا ثم رأيتن منه يوما سوءا لقلتن ما رأينا منك خيرا قال القصة جيه اللي تفعل مرة بقى قبض طيب الظهر اللي هو ايه الظهر اللي هو حياة الانسان مش الظهر بالمعنى العاملين الواحدة الظهر بتاعه كان مدة حاجة على الدنيا خليك انا حتموت سيلك 40 سنة والجويد كنتين 20 سنة يبقى ايه خدت مؤبد مضاعف 50 سنة يعني. مش كده خليك 50 سنة واقت على طلباتها ورحبتها و... خمسين سنة كل يوم تقولك ما رأيت منك خيرا قاط طب مين ظن الاسكيكة ده خير اليوم اللي أنا أسعت فيه خذي وقالي خمسة وعشرين سنة عيني مقاصة يعني خذي خمسة وعشرين سنة اليوم ده يتفضل لخمسة وعشرين سنة انا محزن بلا اثاث سأخذي ثلاثة رفع المدة في مقابل اليوم بتاعك ده وغاية ده ما أزأت فيه حيتفضلت عدة ألوف او مئات دينا الايام ازاي ما رأيت منك خير القطر دي ايجي ازاي يعني هذا خلق خلق المرأ هو عز وجل خلقها هاتا ويحكوني ان بعض الامراء يعني المراتو قالت له انا نفتي امشي قطين حافية شوف بقى الواحد يكون يأكل لحمة على طول لحمة على طول وبعدين يقول انا عايز اكل نفتي اكل جبنة مش افكلي جبنة جبنة جبنة يعني ابنزباسي فرنساء يعني افكلي ها عشان يعني يعني انا خايل بلا ما واحد يكون باكل كيه وانك نمسك رجبنا الدول بيدعب شطرنجة فيها ولا مش عارفين الكلام هي قال ليك نمسك في الطين فأح ما شاف الطين ازاي دي فأح عمل لها خلصة ودلق حاجة في انسان كده ودلق عليها ثلاث اربع جراد الناس دي قالت الناس كده غاني جدا كنت في الكويت مرة وبعدين احد اخوانا من الخاصين في العب قال لي اموريك الناس السفط المسك زي فدرة كده كيلو المسك بمية سبعة وستين الف جنيه لان مصري مية الف جنيه ده كيلو المسك ده عمل لها انشارت خشبه وحارقيه وكلام ده وبتاعه وقال لها انزيل برجليك ده ايه الطين. ونسلت مبتاعه والكلام ده المهم بعد ذلك غضبت منه فقالت ما رأيت منك خيرا قط. قال ولا يوم الصين يعني يوم الصين ليش فاكرة حتى هذا اليوم مثلا فانعادة اقول له اخوانا دي اللي رضيف حتى لا بين الرجل وبين المرأة جاء لصلاح الكون لا ينفعش بني بني فيه فين يتكشي له رهاجة ما طيب لو حصل اختصار للمكافة وبقت 6 مال الراجل وهذا خطأ أيضا، فاختصار المسافة ما بين الرجل والمرأة خطأ، بين الرجل وبيته أيضا في مسافة، تختصر المسافة بين الأب والأب في مشكلة، ما بين البيت والمروض في مسافة، تختصر المسافة بين هذا هذا هذا وهذا في مشكلة، الله سبحانه وتعالى جعل بين الخلق مسافة ورتب على المسافات أحكامه. فعشان كده لما يجأون انا حر والنقيد الشريعة هو للانقباض الذي اشعر انا به واخشى ان نصل اليه لكن لا شك ان اجواء الحرية التي وصلنا اليها نحن لا شك مستفيدون منها وان الدعوة تحتاج إلى حرية وكلما وصلنا في هذه الحرية الى سقف الذي اذن الشرع لنا به علم الناس ما كانوا يجهلونه من دين الله سبحانه وتعالى فانا اريد ان اقول يا اخوانا في يعني نهاية كلمتي لا تتعجلوا في قراءة الاحباس ولا تتفاعلوا كثيرا ايضا ولا تحذروا كثيرا والذموا جعد من تنتهي هذه الخورة سيعلم الناس جميعا بعدما ترجع اليهم عقولهم من المحق ومن المخصص وكما قال ابن المعتد ستعلم اذا انجلى عنك الغبار افرس تحتك ان حمار فالجنيا المضبقة ولا اخذ مثل يعني من الواقع يعني لما يكون في شبورة الصبح لما يكون في شبورة الصبح شانت بتعمل ايه وانت ماشي السيارة مش بتجزم نصف الطريق الخط الخطة الابيض الطريق وتبقى حذر ولا بتنسى على سرعة 1250 ما تعرفش لانك ممكن تستضل بحاجة قدامك ممكن يكون الطريق لكن انت تصور انه جهري تنزل في تلعة ولا تنزل في بتاع امتى بتشد بقى في السرعة في الشبورة لما واحد يتبعد وانت تجري وراء صح الكلام يعني اما ان يكون لك قائد عشان تجري وراءك نفس سرعته وتضمن انك لن تصطدم بايه تصطدم بشيء فتاخد فيارة مسرعة واحد مدرب على الشبورة او متهول وبيجري وانت وراه اذا كنت لوحدك ليس لك قائد بالدخل يجي تحسس وعايز تعرف السكرة يحبينه ده يمين واحيانا ممكن تقف اذا كانت تطرق المسألة مضببة الى هذا الحد يبقى ينبغي ان تكون قراءتنا قراءة سديدة طب انت مش عارف تقرأ اجزم احدا من العلماء الربانيين العلماء مختلفين واحد يقول لك منه وتاني الشمال وده وائك وما بتتكلم والتان يتكلم وده قال لك زمع الثورة وزمع ضد الثورة والكلام خالي بقول لك في هذه المسائل احنا بنلزم في الاصول التي وضعها ولما اولا وهي ايه اجزم عالمك وقعل مثل ما فعل خلص صارت جدلا يعني انا المرجعية بتاعتي ورأي ثاني توقف يسعك ان تتوقف موجه تقليد كما تقلص في الاحكام الشرعية الجزئية وانت لا بصيرك عندك بالحب تلزم العالم الذي تعفكر انه انه حذية بينك وبين ربك وتتعلم السماء يفعل وكده لمسيح الموضوع دون تسفيه للاخرين لذلك انا قلت المشهد ببابي يحتاج إلى يقضى يحتاج إلى استكشاف بعض الناس قد يقرأ قراءة سريعة بعض الناس قد يطر أكثر من لازم بعض الناس قد يتكلم قلنا بجوازة او بعدم جوازه دي مربوطة بتحقيق المصلحة والمفادة عند مصالح ومفادة قبل لما تحصل الفورة اللي احنا نتكلم عنها دي، بص وراه مئة سنة هل هناك مظاهرة غيرت قرار سياسي؟ هل هناك مظاهرة غيرت اي وضع منقلب يبقى الشيء الثابت الذي انت تقيف عليه ان المظاهرة بيحصل فيه قتلى بيحصل فيه جرحة بيحصل فيه مسجولين بيحصل فيه ثلاثيات للمنزاكات العامة بيحصل فيه كده جاء على مدى مدى نورة انت كثقية دارت اصول كويت ودارت القياس كويت لما تحب تقيف كنت تقيف على شيء ثابت مدى تقول مفيش حاجة غيرت قرار خياسي مارك الله فيه احبك الله جزاك الله فيه فحين اذن لك لا يجوز ليه انه مفيش مصلحة من اولا القصادة كل مرة يحصل مدرة فانا لو اردت ان اوفي انا لو اردت ان اوفي كنت على شيء مستقر ولا على شيء شاب كنت على شيء مستقر عشان كده قالنا المسألة جائلا تأجينا بما ضوه يبقى لا في الغرب في المظاهرة هناك ممكن تسقط حكومة ممكن تسقط رئيس رئيسة. قال لك تطلع وصعط الحكومة القاسدة دي. وكل مظاهرة تطلع يصعط له الحكومة. لك اذا المصلحة هنا ايه? انك تتوقع عن حكومة تطلع يطلع لكن نحن في بلدنا لان الدنيا مختلفة ثقافاتنا مختلفة عن صفق الغرب تماما يعني وما يصح عندهم لا يصلح عندنا ايه العلماء التي لا تتظاهر عشان في بسات كذا كذا كذا جات اللي احنا فيها دي الذي لم يتوقعها احد ولا الشباب الذين بدأوا بها ولا الشعب الذي ظاهره ولا الحقومة نفسها، ولا احد في الدنيا على بعضها في توقع ان المثال ممكن تصل الى هذا ولا حد يدخل متوقع. اذا هذا شيء جديد لا نظير له ولا مثال. شيء تقول هل ممكن لا يتكرر? ممكن اقول لك لا. هتقول لي ايه جليل? لك ما عنديه جليل. بس نرجع الى اثر عمر الخطاب. الرجل يقول ايه? لان ناس عمر بايعت كلانا فان ابابك جويع وكانت زيعته ثلتة فثمت. ثلتة وثمت. فعمر قال ايه? نعم كانت ثلتة ولكن واق الله فرها. وليت من تنفد اليه الاعناق مثل ابي بكر. كالخلفة وتنفد. ممكن تحصل ممكن ما تحفلش. لكنها خلفة. الخلفة دي يجب ان تستسر في حرية الجعوة الى الله عز وجل. وانات الكثيرون مقبلون على الله عز وجل والمصريون عموما يعني في في, في العام المجمل عندهم تجاير يعني إذا أحسنت مخاصبته تستطيع أن تستحق على قلب تملكه بالكلمة الحسنة فأنا أريد من إخواننا يعني يبطلوا كلام كثير وتحليات كثيرة والإخواننا اللي بيدخلوا على النجد يسيبوا لهم عايزينه ويسيبوا في المشايخ أو ينتقلوا المشايخ أو الكلام ده خرجوا هل يعني يكفوا قليلاً ولننظر تحت اقلامنا ما الذي يمكن عمله ليه كلام كثير انا جيت كما قلت لأثر حاجز الصم واقول انا لماذا سكد لكن ان شاء الله عز وجل ان يعني وفق الله سبحانك على نرجع مرة اخرى الى المسجد هنا في مسجد الله في الجمعة الضرعة من كل شهر عربي وسأحاول أن أقرأ قراءة صحيحة لذي الأحداث علمية بإذن الله على عقد خطة الجمعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي وليك.